إسلامه. كان اسلام خالد ضربا من التسليم كان ضربا من التسليم بمعناه العسكري المصطلح عليه في عرف القاده ورجال الكفاح لانه اسلم او سلم تسليم القائد البصير بحركه القتال بين المد والجزر والنصر والهزيمه الخبير بموضع الاقدام وموضع الاحجام المقاتل والقتال شجاعه المسالم والسلم ضرورة لا محيد عنها ولم يكن تسليمه تسليم العاجز الوكل ولا الجازع المنخذل بل لعله بلغ من نفسه غاية الثقة بالقدرة وحماد اليقين بالخبرة يوم أسلم وسلم إلى معسكر الدين الجديد كأنه آمن بالله لأنه علم من ذات نفسه أنه لا يغلبه إلا الله وكأنه كان يقول في قرارة ضميره أيهزمني أحد وليس له مدد من النبوة، أيعل سيف على سيفي وليس له سر من السماء، فبلغ نهاية الإيمان بنفسه يوم بلغ بداية الإيمان بالله، وقد كان على ذويه في بني مخزوم أيحاربوا حربهم إلى نهايتها، لأن الصراع بين الجاهلية والإسلام لم يكن إلا صراعا لهم قبل كل جاهلي وكل قرشي وكل عربي على التعميم وكان معسكرهم أولى المعسكرات ان يصمد إلى موقف الحسم من النضال بين الفريقين لأن بلاءه بإدبار الجاهلية أكبر من كل بلاء وموقفه امام الاسلام موقف من ينافح عن عزته وعزه بيته وعزه ابائه واجداده وعزه النظام الاجتماعي كله كما قررته الجاهليه احقابا بعد احقاب لانه النظام الذي به يقومون وبهم يقوم وقد ابلى ابوه في هذا الصراع قصارا ما في وسعه من بلاء وهو شرح يطول، وتفصيل تضيق به الفصول، ولكن إشارة واحدة فيه تغني عن بيان طويل، وصفحة مجزة من صفحاته تغني عن الإطناب في القيل والقال. وحسبنا من تفصيل مكائده وجهوده كلها في حرب الإسلام أن نقول إنه قد هان عليه في هذا السبيل أن يبذل العزيزين، الولد والمال ففي بداية الدعوة المحمدية سعى وقومه إلى عم النبي أبي طالب ليسلمهم محمدا أو يتخلى عنه وله بديلا منه عمارة بن الوليد وقد وصفوه بأنه أنهد الفتيان وأشعرهم وأجملهم في قريش وبعد استفادة الدعوة المحمدية يسعى إلى النبي في من سعى إليه من سرات قريش ليشاطروه أموالهم ويسكت عن أربابهم وعباداتهم وفي ذلك يقول القرآن الكريم في سورة الأحزاب ولا تطع الكافرين والمنافقين وبمقياس هذا البذل السخي في سبيل الدين تقاس كراهة الرجل للدين الجديد وهي كراهة الهرم التي تبقى إلى الموت لأنه فوجئ بالإسلام وهو يقارب الثمانين وظل على الكيد له حتى مات بعيد الهجرة وقد نيف على الخامسة والتسعين وكان خالد فتناشئا يوم ظهر النبي بالدعوة الجديدة فنفر منها كما نفر قومه أجمعون وزاد على النفرة لهبا من حمية صباه وتحفزا فتيا يسبق به أباه فما هو إلا أن بلغ مبلغ الزعامة في القتال حتى تجرد لها بعزيمة الفتوة وشجاعة البطولة ولم تنقضي سنتان على موت أبيه حتى كان قائد الميمنة في وقعة أحد المشهورة وتولى الهجمة التي مالت بكفة النصر من جانب المسلمين إلى جانب المشركين وذلك أن النبي عليه السلام أقام وقام الرمات من وراء جيشه وقال لهم قوموا على مصافكم هذه فحموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرون فلما ول المشركون منهزمين وتبعهم المسلمون مغتنمين خالفت كثرة الرمات وصاية النبي وتصايح بينهم ما مقامنا ها هنا وقد انهزم المشركون؟ فكانت هي الغره التي اهتبلها خالد ولم تذهله عنها الهزيمه المطبقه بقومه فكر بالخيل واتبعه عكرمه بن ابي جهل صاحب الميسره وداروا من وراء جيش المسلمين فحملوا على من بقي من الرومات فقتلوهم وقتلوا اميرهم عبد الله بن جبير وانتقضت صفوف المسلمين، واستدارت رحاهم، واختلطوا فصاروا يقتتلون على غير شعار، ويضرب بعضهم بعضا من العجلة والدهشة، وشاع أن عليه السلام قتل في المعركة، وقتل فيها حمزة وسبعون من الأنصار، وأرجف المرجفون بكبار الصحابة حتى ظن أبو سفيان أن ابا بكر وعمر من القتلى وصاح بين الصفوف يوم بيوم بدر والحرب سجال واشترك خالد في وقعة أخرى هي وقعة الأحزاب أو الخندق فكانت هي أيضا من اهول الغزوات على المسلمين وأوشكت أن تحيق بهم دوائرها لو لا يقضت علي بن أبي طالب ووقيعة بعض الدهات بين أحزاب قريش وهبوب الريح التي عصفت ببيوتهم وقدورهم وزادتهم يأسا من اقتحام الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة وفي هذه الغزوة يقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود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 وقد كان خالد في هذه الغزوة يطوف بخيله حول الخندق يلتمس مضيقا يقحم منه الخيل فأعياه وفشل عمر بن ود حين حاول العبور من إحدى نواحيه فلما حبطت حملة عمر وقتله علي بن أبي طالب بات المشركون ليلتهم يقسمون كتائبهم لكل فريق من المسلمين كتيبة تدهمه مع الصباح فكان خالد هو الموكل بالنبي عليه السلام في كتيبة غليظة من خيل قريش والأحزاب فاندفع يقاتل صحابة النهار وقليلا من الليل إلى أن تحاجز الفريقان ورجع المشركون وانصرف المسلمون إلى قبة النبي فارتد خالد بعد هنيها يطلب الغرة وكاد ان يظفر بها لولا حرس من المسلمين بقيادة أسيد بن حضير تنبه له وفوت عليه غرضه، ثم انقطع القتال وهو لا يزال على الطلب والطواف، وكان آخر من ترك الحوم بعد يأس الأحزاب من عبور الخندق ودخول المدينة، فظل هو وعمر بن العاص على ساقة الجيش في مئتي فارس رداء للجيش كله، مخافة أن يتعقبه المسلمون، وتصدى خالد مرة أخرى للنبي عليه السلام في سنة الحديبية وهو في طريقه إلى مكة وكان النبي قد خرج إليها معتمرا في نحو 1500 من المسلمين لا يحملون سلاحا غير السيوف في القرب فأوجس المشركون خيفة أن يكون قدومه إلى البيت الحرام للقتال لا للعمرة وندب خالدا في 200 فارس للقائه قبل بلوغ مكة فدنى خالد حتى نظر إلى أصحاب رسول الله وأمر رسول الله عباد بن بشر فتقدم في خيله وأقام بإزائه وصف من ورائهم رجاله ثم حانت صلاة الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاه الخوف وهم خالد ان يغير عليه لولا نخوه من الفروسيه ابت له العدوان على المسالم وقمعت فيه طمع الرئيس الموتور وقال خالد يصف ذلك بعد اسلامه هممنا ان نغير عليه ثم لم يعزم لنا وكان فيه خيره فطلع على ما في انفسنا من الهجوم به فصلى باصحابه العصر صلاه الخوف فوقع ذلك مني موقعاً، وقلت الرجل ممنوع، إلا أنه مع هذا بقي على عداوته في خصومه الإسلام ومعاندة نفسه دون الإصغاء له والنظر إليه. فلما صالح النبي قريشا ودخل مكة في عمرة القضية كره خالد أن يشهد دخوله وتغيب من جوار البيت ريثما يعتمر المسلمون ويرجعون من حيث أتوا وهو معفى النظر من رؤية شيء لا يستحبه ولا يخلي بينه وبين حربه كذلك كانت كراهة خالد للإسلام بعد كراهة أبيه ومن وثباته هذه ولجاجة ذاك يغلب على الظن أن كراهته كانت من نوع تلك الكراهه التي هي أقرب إلى المبارزة والمناجزة منها إلى المقت والضغينه لأنها لا تعني صاحبها بالبعد من موضوعها كما تعنيه بالاشتغال به والعكوف عليه كأنه زميل المبارزة اللازم لإتمام الصراع وإذكاء حرارته وامتحان قدرة النفس عليه وهذه الحرارة حركة جياشه في النفس وليست كذلك الموات الذي تنقبض عليه النفس في الشيخوخة الفانية ولا كذلك الضغن الذي يتغذى بقيحه المخزون في طبيعة منغوله معدومه الخير والنجدة مثل هذه الحركة الجياشة في النفس الحية الفتية السيل المتدفع الآتي في واديه المحيط بجانبيه يظل متدفعا آتيا ما بقي في الوادي ومنهمر عليه الغيث من ضفتيه ولكنه الى امد لا محاله لانه سينتهي الى مفترق الوادي فلا يجيش ولا يتدافع وسيقصر عنه الغيث فلا يربو ولا يترع وسيكون طريقه مع الوادي المفترق غير طريقه مع الوادي المحصور والوادي هنا قد افترق في مجراه شعبة بعد شعبة منذ عهد قريب وإن لم ينتهي بعد إلى غاية المفترق في الأرض البراح افترق الوادي قليلا حين انقسم بيت المغيرة بين معسكر الجاهلية ومعسكر الإسلام وأصبح في معسكر الإسلام أخوان حبيبان إلى خالد وهما الوليد وهشام. وافترق قليلا يوم أصغى أبوه إلى القرآن فحدث آل بيته عنه ذلك الحديث الذي ارابهم واشجاهم فحسبوه قد صبأ عن دينه وسأله عن نبأ محمد فأوشك أن يقع في قلبه أنه وحي السماء لولا لم ينطق لسانه بأنه السحر الذي يفرق بين الرجل وزوجه والولد وبنيه والسيد ومولاه وافترق قليلا يوم شهد خالد سكينة المسلمين في طريق الحديبية وهم قائمون للصلاة وهجس في خاطره ان يغير عليهم فصدته عنهم رهبه الصلاة ونخوه الفارس المحجم عن الغدر والغيله وسرى في روعه ان لمحمد لسرا وان الرجل لممنوع وكان لتلك الحركه الجياشه مدد من تحريك الكتائب وتجريد الطلائع واقامه الارصاد والتقاء الجموع واتفاق الكلمه بين المشركين على الحرب والعداء فإذا هم يتبلبلون مختلفين بعد صلح الحديبية، وإذا بصلح الحديبية يلقي السلاح من الأيدي سنين طوالا لا لقاء فيها ولا نزال ولا ثورة من غضب ولا جذوة من غيظ ثار ومات الشيوخ الذين كانوا يخيمون بوقارهم وجمودهم على العقول وتهيأ الجو للسؤال فيما هذا العداء والنضال من أجل الكعبة ومحمد يرعاها ويحترم جوارها ويحج إليها؟ من اجل الكرامه ومحمد يصون للعزيز كرامته ويعرف للحسيب قدره ومن اين لمحمد ذلك النصر المبين بعد النصر المبين ومن أين له تلك المهابة التي ترد عنه الأعين والأيدي من قريب ومن أين له ذلك العون الذي يدركه وقد أحاطت به الهزيمة من كل فج فإذا هو ناصل منها وإذا هو الطارد وقد خيل إليهم أنه الطريد المخذول ومن أين للمسلمين ذلك الأدب وذلك الخشوع ومن أين للنبي بينهم ذلك السلطان الصادع والصوت المسموع لقد رآهم وراه سيد أهل الطائف عروة بن مسعود فعاد إلى قومه يقول والله يا معشر قريش جئت كسرى في ملكه وقيصر في عظمته فما رأيت ملكا في قومه مثل محمد بين أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه بشيء أبدا فانظروا رأيكم فإنه عرض عليكم رشدا، فاقبلوا ما عرض عليكم فإني لكم ناصح مع اني اخاف الا تنصروا عليه ولقد راوه بعد ذلك في عمره القضاء لا يتوضا وضوءا الا كاد المسلمون يقتتلون عليه واذا تكلموا خفضوا اصواتهم عنده ولا يحدون النظر اليه ورأوهم في نظامهم ومودتهم وصدق إيمانهم وخالص نياتهم فاكبروهم وعز عليهم أن يصغروهم أو يتمادوا في الزراية بهم والإعراض عنهم وانقلبوا إلى أنفسهم فإذا هم مرتابون في الغد متدابرون في المقصد منهزمون وهم الأكثرون محجمون وهم المتربسون فحانت الساعة لوزن الأمور ومراجعة الحاضر والمصير وفرضت هذه المراجعة فرضا على كل ذي بصر بالقيادة في معارك النضال أين تفشل وأين يتسع لها المجال فإذا بالرجلين المفطورين على توجيه الوجوه قد انتهيا إلى رأي في مصير المعركة بين الجاهلية والإسلام في ساعة واحدة وعلماء يقف الدينان المتنجزان من حق النصر وعوارض الهزيمة وهما عبقرية قريش في أصول القيادة على تباين السن والمذهب والمزاج خالد بن الوليد وعمر بن العاص وفي تلك الآوينة التي يشتد فيها الجذب والدفع بين الإنسان وقرارة ضميره وتجب فيها الموازنة وجوبا على كل ضليع بها قادر عليها لم يترك خالد لنفسه ولم يلبث أن جاءته الدعوة التي تنصره على عناده وتخرجه من تردده وتستدعي منه البت العاجل بجوابه وتمسح الغضادة التي لعلها كانت تثنيه عن تلبية ضميره وتلك رسالة من أخيه يحملها له من كلام محمد ولا غنى فيها عن جواب قال أخوه الوليد أما بعد فاني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ومثل الإسلام يجهله أحد ثم مضى يقول سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين خالد فقلت يأتي الله به فقال ما مثل خالد يجهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولقدمناه على غيره فاستدرك يا أخي ما فاتك منه فقد فاتتك مواطن صالحة تلك كانت هي الدعوة التي جاءت في أوانها وكان إسلام خالد هو الجواب فهي مراحله الطبيعية التي لا بد له من عبورها بين الجاهلية والإسلام لم يكن طبيعيا أن يلبي أول دعوة وهو هو في قريش صاحب معقلها المنيع ولم يكن طبيعيا أن يلبي الدعوة في وطيس الحرب ومحتدم العداء ولم يكن طبيعيا أن يسكن هنيهة إلى الموازنة وقد انقسم بيته ثم انقسمت نفسه ثم جاءته الدعوة الكريمة في حينها فلا يكون الإسلام جوابه المنظور فهو قد انتقل من الإصرار إلى القتال إلى الموادعة إلى الموازنة إلى الترجيح إلى الإجابة ولو عجل بواحدة من هذه الخطوات لكانت هذه العجلة هي مكان العجب وهي الأمر المخالف لطبائع الأمور وقد أسلفنا أن الإسلام كان في أمر خالد ضربا من التسليم فنعيد هنا أنه تسليم القائد في معركة نفسية وليس بتسليم القائد في معركة حسية وكفى ولهذا عناه أن يستغفر له النبي ربه عن ماضيه ولم يكن قصاراه أن يرحب به النبي ويسلكه بين صحابته ومرديه، فقال يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق، فادع الله يغفرها لي، فأجابه النبي عليه السلام إن الإسلام يجب ما كان قبله، فعاد خالد يؤكد رجاءه ويقول يا رسول الله وعلى ذلك فدع النبي ربه اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما اوضع فيه من صد عن سبيلك فرضي خالد واستراح ولا يكون هذا الا تسليم القلب نفض عنه الكفر وليس تسليم اليد رامت منها السلاح وأحرى بنا أن نرجع إلى كلام خالد لبيان تاريخ إسلامه وسبب اهتدائه وتلخيص الأحاديث التي كاشف بها خلصائه قبل لحاقه بالنبي في المدينة ليسلم على يديه فإنه أجمل ذلك كله إجمالا يفصح عن تلك الأطوار النفسية التي ساورته وإن لم يقصد إلى الإفصاح عنها ولعل صدورها منه على البديهة ابين لها وأقرب إلى توكيدها من الشرح المقصود قال لما أراد الله بي من الخير ما أراد قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد فليس موطن أشهده إلا وانصرف وإني أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن محمدا سيظهر فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خيل المشركين فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعصفان فقمت بإزائه وتعرضت له فصلى بأصحابه الظهر إماما فهممنا أن نغير عليه ثم لم يعزم لنا وكان فيه خيرا فطلع على ما في أنفسنا من الهجوم به فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف فوقع ذلك مني موقعا وقلت الرجل ممنوع وافترقنا وعدل على سنن خيلنا فأخذت ذات اليمين فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش بالراح قلت في نفسي أي شيء بقي أين المذهب فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية أفأقيم في عجم أو أقيم في داري في من بقي وبينما أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وتغيبت فلم أشهد دخوله وكان أخي الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العمرة فطلبني فلم يجدني فكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فاني لم أرى اعجب من ذهاب رايك عن الاسلام وعقلك عقلك ومثل الاسلام يجهله احد وقد سالني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين خالد فقلت ياتي الله به فقال ما مثل خالد يجهل الاسلام ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولقدمناه على غيره فاستدرك يا أخي ما فاتك منه فقد فاتتك مواطن صالحة فلما جاءني كتابه نشط للخروج وزادني رغبة في الإسلام وسرتني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت في النوم كأني في بلاد ضيقة جدبه فخرجت إلى بلد أخضر واسع فقلت إن هذه الرؤيا حق فلما قدمت المدينة قلت لاذكرنها لأبي بكر فذكرتها فقال هو مخرجك الذي هداك للإسلام والضيق الذي كنت فيه الشرك فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أصاحب إلى محمد فلقيت صفوان بن اميه فقلت أما ترى يا ابا وهب أما ترى ما نحن فيه إنما نحن أكلة رأس وقد ظهر محمد على العرب والعجم فلو قدمنا عليه فاتبعناه فإن شرف محمد شرف لنا فأبع علي أشد الإباء وقال لو لم يبق غيري من قريش ما تبعته أبدا فافترقنا وقلت هذا رجل موتور يطلب ثأرا قتل أبوه وأخوه ببدر ولقيت عكريمة بن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان فقال لي مثل ما قال صفوان فقلت له فطوي ما ذكرت لك وخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي تخرج إلي إلى أن ألقى عثمان بن أبي طلحة وهو صديق لي أذكر له ما أريد ثم تذكرت من قتل من آبائه فكرهت أن أذكره ثم قلت وما علي وأنا راحل من ساعتي فذكرت له ما صار الأمر إليه وقلت إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب عليه ذنوب من ماء خرج وقلت له نحوا مما قلته لصاحبيه فأسرع الإجابة وأدلجنا بسحرة فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج على ثمانية أميال من مكة فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة فوجدنا عمرو بن العاص بها فقال مرحبا بالقوم قلنا وبك فقال أين سيركم قلنا ما أخرجك قال فما الذي أخرجكم قلنا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 أخبر بقدومك فسر بقدومك وهو ينتظركم فأسرعت المشي، فطلعت فما زال يبتسم إلي حتى وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام بوجه طلق فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلاً ورجوت ان لا يسلمك إلا الخير إلى أن قال وتقدم عمرو وعثمان فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قدومنا في شهر صفر من سنة ثمان فوالله ما كان رسول الله يوم أسلمت يعدل بي احدا من أصحابه فيما حزبه فهذا السرد البسيط قد يحوم بنا حول الخالجة الأولى التي حركت قلب خالد إلى الإيمان بالدين الجديد ونحسب أنها قد خالجته يوم التقائه بالمسلمين في طريقهم إلى مكة قبيل صلح الحديبية، يوم ردته سكينة الصلاة عن جموع المسلمين، وهم مسالمون قانتون إلى جوار البيت الحرام، ويوم بدا له أن هذا البيت العتيق غير خاسر شيئا بدعوة محمد وغلبة أصحابه على البلد الأمين. ويوم تراء العمت من قريش أن يذود بن عبد المطلب عن كعبة آبائه وأجداده ويفسح طريقها للوافدين من حمير كما قال الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش فمنذ تلك الساعة تباعد ما بين خالد وبين الشرك وتقارب ما بينه وبين الإسلام وطفق يتباعد من هناك ويتقارب من هنا حتى كانت مبايعته النبي على ما تقدم قبل فتح مكة بشهور وفي تحقيق هذا التاريخ تاريخ إسلامه خلاف غير قليل ولكن التاريخ الذي جاء في سرده المنسوب إليه أرجح التواريخ جميعا لأسباب كثيرة ليس بأهونها ولا أوهنها السبب النفساني الذي اقترن بغيره فإن الوقت المشار إليه آنفا لهو أشبه الأوقات ان يتفق فيه قائد الحرب وقائد السياسة على انتهاء الجولة بين قريش والإسلام ولن نجد وقتا هو اولى باتفاق القائدين على اختياره للتسليم من ذلك الوقت الذي تواردت فيه الخواطر بين خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وبعده قضي الامر ولم يبق لمكه الا ان تفتح ابوابها طائعه لمن هجرته هجرها تلك السنوات الثمان وقد علم النبي عليه السلام جليه الامر منذ قدم اليه الرفاق الثلاثه فقال لصحبه رمتكم مكه بافلاذ اكبادها وحق للمسلمين أن يحسبوا منذ تلك الساعة أن أولئك الرفاق الأفذاذ قد جاءوا بمقاليد الكعبة ومسالك البلد الأمين فالواقع أن مكة قد اذنت بالفتح منذ فارقها خالد وعمر وعثمان بن طلحة فأصبحت المدينة المفتوحة التي نعرفها في اصطلاح هذه الأيام وأصبحت قضية مغلقيها في وجه الدين الجديد قضية عبث وحبوط ويخطئ الكاتبون الذين يزعمون أنها فتحت بعد شهور لأنها أخذت على غرة وزحف عليها جيش المسلمين في عشرة آلاف وأهلها معجلون عن الأهبة والدفاع فإن النبي عليه السلام إنما زحف عليها لأن قريشا غدرت بعهدها وسطت على حلفائه من خزاعة ثم أشفقت من القصاص فأوفدت أبا سفيان إلى النبي يستأمنه ويسأله مد العهد الذي أبرم بينهم في صلح الحديبية فابى النبي ولم يجبه وأحس المشركون منذ اللحظة الأولى أن المسلمين زاحفون عليهم لا محالة فلو أن قضية الشرك بقيت لها بقية من عزم لاستعدوا قبل السطو بخزاعة أو بعده على الأثر وأراحوا أنفسهم من الوساطة في التأجيل والمراوغة ولكنه التسليم الذي بدأ بإسلام خالد وصاحبيه قد تراخى به الوقت إلى أجله المعلوم فلما جاءها المسلمون دخلوها امنين على كثره من بها من المشركين وتقدم النبي صلوات الله عليه في كتيبته الخضراء وتقدم سعد بن عباده والزبير بن العوام وخالد بن الوليد الى ابوابها فدخلوها كل من الباب الذي وكل اليه ونهى النبي اصحابه عن القتال فيها فلم يحدث قط قتال الا من صوب خالد بن الوليد لأن صفوان بن أمية وسهيل بن عمر وعكرمة بن أبي جاهل رصدوا للباب الذي وصل منه وجمعوا له جمعهم فمنعوه ورموه بالنبال وشهروا عليه السلاح فبطش بهم وقتل منهم قرابة ثلاثين أكثرهم من قريش وأقلهم من هذيل وولى السادة والأتباع بعد ذلك في هزيمة النكراء أهو تدبير أم مصادفه أحكم من التدبير؟ خالد دون غيره، تصادفه جنود رفقائه بالأمس في جيوش المشركين فيرمونه ويرميهم وقد كانوا معا يرمون المسلمين عن قوس واحدة إنه حارب في صفوف الإسلام عرب الجزيرة وعرب العراق والشام وحارب في صفوف الإسلام جيوش الفرس والروم وحارب في صفوف الإسلام كل من برز لتلك الصفوف فما بال الجاهلية القراشية وحدها ينصرها على المستقبل ولا ينصر المسلمين عليها وإن يلتقي بها إن فاته لقاؤها في ذلك اليوم لقد لقيها إذن في ساعتها التي لا ساعة بعدها وقال النبي حين سمع بضربته ألم أنهي عن القتال قالوا إنه خالد قتل فقاتل فقال قضاء الله خير ثم قال لا تغزى قريش بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة وغرائب الاتفاق هكذا تكون حيث تكون